هذا يقول يا شيخ أنا أعاني في صلاتي من عدم الخشوع فيها، مع أني أحاول. فما الحل؟ الحل أننا نجاهد أنفسنا، أننا نجاهد أنفسنا باستحضار، باستحضار قلوبنا، ونحن، ونحن في الصلاة نكرر المحاولة مرة ومرتين نبكر في الحضور، في الحضور إلى المسجد، ندعو الله أن يعيننا على، على خشوعنا وعلى. اتمام الصلاة كما كما ينبغي من من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم المعاد قوله صلى الله عليه وسلم لا والله إني لا أحبك يا معاد فلا تدعنا أن تقول في دبر كل صلاة الله ما على ذكرك وشكرك وحسني وحسن عبادتك الله ما على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فإذا أعانك الله ستستشعر قيمة قيمة العبادة بكر في الذهاب إلى المسجد صلّس هنا الرواتب القبلية اقرأ القرآن قبل الصلاة أدعو بين الأذان والإقامة وأعمل بالأشياء التي تعينك على على استحضار قلبك. ثم أقول يعني لا لا يعني لا تجعل القضية مزعجة في حياتك. فكثير منا كثير منا لا يخشع لا يخشى في صلاته. لكن المطلوب مني ومنك أننا نجاهد أنفسنا في صلاتنا. لا تكون صلاتي اليوم كصلاتي بالأمس. أحاول أن أرفع من مستوى من مستوى صلاتي وأستشعر الكلمات حين أقول سبحان ربي الأعلى من أدنى مقام في الأرض أنا أخاطب أعلى أعلى مقام حين أقول سبحان ربي العظيم أستشعر العظمة في القدرة في العلم في الحكمة في كل شيء حين أجلس بين السجدتين وأقول رب يغفر لي أقولها صادقا من قلبي وهكذا استشعارنا لما نفعل في الصلاة هو الذي هو الذي يجعل لصلاةنا أثر ثم إذا رأيت أن تعرف إن كان لصلاة كاقيمة أو لم, أو لم يكن لها فانظر في أثر الصلاة بعد الصلاة انظر في أثر الصلاتي بعد الصلاة فإن هتك صلاتك عن الفحشاء والمنكر فصلاتك على خير إن شاء الله صلاتك على خير إن شاء الله إن هتك الصلاة بعد الصلاتي عن الفحشاء عن الفحشاء والمنكر